من الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبدأ الآن بالله سبحانه دراسة دراسة هو علم ان هذا العلم يسمى بعلم العقائد وعلم اصول الدين وعلم التوحيد وعلم الكلام كل هذه كل هذه الاسماء اسماء لمصن واحد هذا المصن هو علم سماه العلماء بعلم اصول الدين هو العلم الذي يبحث في العقائد في القواعد الكلية لعلم التوحيد في المسائل التي يجب على الانسان ان يعلمها المسائل التي يجب على الإنسان أن يعلمها، وفي المسائل التي يجب على بعض الناس أن يعلموها أيضاً، مما تشكل ومما ينبني عليها العلم بوصول الدين. كيف يعني لماذا سمى لماذا سمى العلماء هذا العلم بعلم وصول الدين؟ لأن الدين ينبني على هذا العلم. قد يستغرب الإنسان يعني هل فعلا يوجد علم ينبني عليه الدين؟ المفروض أن الدين هو الذي يقني العلوم فما ظلنا نرى أن العلماء سمّوا هذا العلم بعلم أصول الدين و والم... وال... وال... مع المفهوم من علم أصول الدين أي الذي ينبني عليه الدين فهل هذا علم ينبني عليه الدين نقول نعم، هذا العلم هو علم أوصول الدين علم التوحيد علم الأصماء والصفات، وهو علم الكلام هذا العلم هو العلم الذي يثبت الدين في نفوذ الناس علم أصول الدين هو العلم الذي يبنى عليه الدين المقصود بالأصل كما قلنا في أصول الفقه إيش تعريفه هو ما يبنى عليه إيش غيره هو ما يبنى عليه غيره إذا هذا العلم هو الذي يبنى عليه الدين بمعنى التدين والعلم بالدين والتمثّل بالدين في نفوس الناس يستحيل أن أن تتمثّل نفوس الناس بالدين إلا بهذا العلم وأرّكيت المسألة صارت إذاً هو العلم الذي يبني الدين هو العلم الذي يؤصل الدين هو العلم الذي يؤسس الدين ويثبته في مفهومنا ليس المقصود بعلم أصول الدين أو بعلم الكلام هو العلم الذي يخترع الدين لا الدين هو ثابت في نفسه ولكن هذا دين المفروض أن الإنسان مكلف بحمله المفروض أن الإنسان اللي هو الانسان غير الدين الانسان مخلوق غير الدين المفروض ان الانسان يقوم بحمل هذا الدين والالتزام به كيف يمكن ان يقتنع هذا الانسان كيف يمكن ان يحمل هذا الانسان ما هي الوسيلة التي نجعل بها هذا الانسان حاملا لهذا الدين معتقدا به مكرسا نفسه وحياته لامن هذا الدين يجب ان نقنع ونضبط هذا الانسان أساليب معينة بحيث أنه يقول فعلا أنا أتنسك بهذا الدين بحيث أنه يتكيب حياته وتتأصل طرق, طرق تفكيره بهذا الدين يرتبط ويتكيب بهذا الدين الوسيلة إلى جعل الإنسان متعلقا ومرتبطا هذا, هذا التعلق وهذا الارتباط المعبر عنه بالإيمان نفسه وبالإذعان هذا العلم يجعل الإنسان مدعنا لهذا الدين. إيش يعني مدعنا؟ يجعله مستلما. لأنه الإنسان من دون هذا العلم يقول شو يعني دين؟ أي إنسان من دون هذا العلم يقول شو يعني دين؟ لماذا يجب علي إني أن أنألتزم بدين الإسلام؟ ولا يجب علي أن ألتزم بالنصرانية مثلاً أو اليهودية أو أن ألتزم بدين أصلاً؟ ما هو الموجب؟ الكاشف عن ضرورة الالتزام بهذا الدين هو علم التوحيد إذن علم التوحيد يبحث في الأدلة ويبحث في الوسائل الناس يحكي أدلة وتطورات وتصدقات يبحث في الوسائل التي بها يتمكن الإنسان من إخضاع نفسه ومن تثبيت الدين في نفسه من إخضاع نفسه للدين من إدعانه للدين ونتمكن نحن بها من إقامة الحجة على الناس الآخرين غير الملتظمين بالدين أنه هذا الدين هو الحق وإن لم تتفرعوه إذن علم الكلام وعلم التوحيد هو عبارة عن علم يثبت الدين في نفوس الناس وليس هو عبارة عن علم نخترع به الدين الدين هو وضع إلهي كما قلنا الدين الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه الله هو الذي كلفنا به الدين هو عبارة عن بمفهوم معين هو عبارة عن تطورات وتطبيقات أحكام وتصورات معينة أنزلها الله سبحانه وتعالى إلينا أمرنا الله سبحانه وتعالى بها ليس لنا يد فيها لنا نحن الذين نتصرف بالدين ولكن الله أمرنا أن, أن نقنع الناس أن نقيم الحجة على الناس بهذا الدين هذه الوسيلة العلماء قذروا لها علما ورتبوا لها مبارئ وأحكام وضوابط وقوانين سموا مجموع هذه الأمور علم التوحيد سموها بعلم التوحيد إذا قال اعلم أن هذا العلم يتم بعلم العقائد العقائد طبعا جمع عقيدة والعقيدة لغة مأخولة من إيش من عقد يعقد من ربط يربط يعني بالإحكام. أيوة. الربط بالإحكام فتعريف العقائد لغة هو الربط ربط الشيء وإصطلاحا تعريف العقائد اصطلاحا هو ما يصدق به لذاته هو ما يصدق به لذاته هو ما تلتزم أنت به لذاته من دون أن يتركتك من دون أن تكون قد أخذتك اعتبارك انه هذا الالتزام هذا الارتباط ينبني عليه عمل او لا ينبني عليه عمل يعني العمل ليس جزءا من نفس الارتباط المقصود هو نفس الارتباط حتى وإن انبن عليه عمل ولكن لا تلاحظ انت في اعتقادك انه لا اعتقد الا اذا انبن عليه عمل او لا اعتقد الا اذا عملت به لا يجب ان تعتقد سواء عملت او لم تعمل يجب ان تعتقد سواء انبني عليه عمل او لم ينبني عليه علي عمل اذا بناء العمل على العقيدة ليست جزءا منها ولا شرطا فيها بل هو امر ايه منبني عليها وهي مقدمة له هو متوقف عليها اذا لا يجوز للانسان انه يقول في بعض مسائل علم التوحيد في اخي ما في الشجاع انه نتكلم في هذه المسألة مدام ما في عليها عمل شوف كيف المسألة صارت لا ما هو أطلا العقيدة أطلا ليس مأخوذا فيها لكي تكون عقيدة أن ينبني عليها العمل المقصود بالعمل زي الصلاة والصوم أو الذهاب إلى مكان أو الرجوع من مكان أو أي عمل من عمال الجوارح الأخرى ليس شرطا من شروط العقيدة أن ينبني عليها العمل بل هي عقيدة حتى وإن لم ينبني عليها عمل يعني مثلا أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود فقط أن تؤمن بوجود الله هل هي عقيدة أم ليست عقيدة؟ عقيدة بلا شك طب واحد آمن بوجود الله هل يحق له أن يقول أنا لا أؤمن بوجود الله إلا إذا كان إيماني هذا يستلزم العمل إلا إذا كان إيماني مثلا يستلزم إني يجب علي أن أشتغل وأعمل أو أرتب الطرق والشواع أو غير ذلك لا طبعا أو يجب علي أني أصلي إنه لا أؤمن إلا إذا وجب علي أن أصلي أو لا أؤمن إلا إذا صليت أو إذا آمنت ولم أصلي فأنا لا أؤمن ربط العمل بالعقيدة في هذه الصورة ربط خاطئ العمل واجب لذاته عفوا الإيمان والتعلق والتصديق هذا اللي تمناه الرب والتطبيق والإدعاء النفلي هذا واجب لذاته لا يتوقف وجوبه لا يتوقف ثبوت وجوده لا على حصول العمل بعده ولا على كون العمل جزء منه، ولا على كونه مستلجما ل لإيجاب العمل، هو لذاته بالنظر لذاته واجب. معنى ذلك إنه الإنسان لو قال لو آمن ب بهذا الدين واعتقد به، ثم بعد ذلك لم يصلي ولم يصم هل يحق لهذا الإنسان أن يقول بما إنه أنا لا أصلي إذا لم شاء إلى لا، هل صلوا هل صلوا؟ هذا أمر وهذا أمر صحيح أنه هذا واجب وهذا واجب ولكن وجوب الإيمان ليس نشروطا في العمل ولا دينومة العمل ولا انقطاع العمل خالص وقاطع عن دينومة الإيمان وبحكي المسألة بمعنى أن الإيمان واجب لذلك لذلك إحنا مثلنا في أطول الفتح على الواجب المطلق كل ما اقرب مثال على الواجب المطلق هو ايه الايمان واضح كيف المسألة هو الـ الـ الواجب الذي لا يتوقف على شيء وليس هو وليس شيء اخر شرط فيه وليس شيء اخر شرطا فيه مطلقا هو, هو هو هذا الواجب المطلق الذي لا يتوقف على شيء اخر بخلاف سائر الواجبات الاخرى فكل منها متوقف على الإيمان كل واجب من الواجبات متوقف على الإيمان مش على أن تؤمن أنت بل على ثبوت وجوب الإيمان في نفسه حتى وإن لم تؤمن أنت بناء على قول الشافعية أنه الكبار مجلسون بكل وعشر يعني بنقول لأن الإيمان واجب وثابت في نفسه فقط مش مجرد أنه ثبوت ثبوت الإيمان في نفسه هو كافي لترتب تعلق الأحكام الفرعية بالناس واضح كيف المسألة وليس ثبوت الإيمان في نفس الإنسان هو الشرط في تعلق الأحكام الفرعية بالناس بمعنى أن الكفار أيضا مكلفون بفروع الشرائع لأن الشرط الكافي لتعلق الوجوب والحرمة بهم ليس هو نفس إيمانهم بل وجوب الإيمان عليهم طبعا المسألة بمعنى أنه لو قلنا إنه هذا الكافر لو قلنا أنه نفس إيمانه هو الشرط في وجوب الصلاة والزكاة وغير ذلك معنى ذلك أنه غير مكلف بهذه الومور كلها هذا حدنا نقوله حتى بناء على قول الشافعية من قال بوجوب في الفروع على الكفار حتى الأحناد هم لم يقولوا برفع كل التكاليف عن الكفار في مثلا في الواجبات السبوثية مثل الصلاة والصوم ولكنهم قالوا مثلا في النواهي وبعض الأمور هي واجب على الكفار حتى أما إنهم يرفعوا كل التكاليف الفرعية عن الكفار لا أعتقد أحدا قال بذلك واضح الكلام إن شاء الله إذا الوجوب نفسه عشان هيك العلماء بيقوله نفس الوجوب الثابت في الخارج كافي في ش... في أنه تكون دمة المكلف متعلقة به وليس أنه المكلف إذا قبل هذا الإيمان بعد يحاثب ويعاقب لا قبل أن تقبل هذا الإيمان فاعلم أنك إذا لم تقبله تحاثب وإن قبلته تتابع إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان يحاثب بشارط الإيمان إذن من المستحيل مثلا ترك الصلاة لو صار عليه حسن على الله نقول لهم واحد تحكي والله أنا لست مقتنعا بإنه الصلاة واجبة لا أقتنع لا لا لا أقول إن الصلاة واجبة حتى أقتنع فيها وأنا لا لا أقتنع بها أصلاً فكيف توجب الصلا ال الصلاة علي إحنا بنقول له يا أخي لا يتوقف ثبوت الوجوب عليك لا يتوقف ثبوت الوجوب عليك على تصديقك وإذعانك لهذا الوجود غير معلق فيه بل متوقف هذا الوجود على ثبوت هذا الوجود في نفس الأمر بيسول نقصد نفس الأمر هو الدين في هذه الحالة مجرد أنه ثبت هذا الحكم في الدين نفسه حتى وإن لم يعتقد به الناس فهو واجب عليهم مجرد رقب ومركهم لهذا الواجب يترتب عليه حتن. إذا قبلوا يكون قد فازوا. بفضل من الله سبحانه وتعالى واضح في المسألة هذه تقريبا جزء من مسألة كيف أن تقوم الحجة على الناس حتى قبل أن يسلموا كيفية إقامة المعجسة حجة حتى قبل أن يؤمن الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف هذا تقريبا بعض الأسف التي ينبني عليها أو ينبني عليها حل الالشكال اللي عادة العلماء بيتكلموا عليه وإن شاء الله سوف نتكلم عليه في محله اللي هم بيقولوا هناك دور إنه لما واحد يقول أنا لا أؤمن بإنه الدين أنا لا لا أصدق أو لا يقوم علي لا يتعلق بهم حكم واجوب الإيمان إلا إذا صدق إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسول ولا أغضب إنه رسول إلا إذا نظرت في المعجزة وأنا باقي أنظر في المعجزة شوف كيف صار فحل وفك هذا الدور من كله لا يتوقف ثبوته الوجود المتعلق بك على نظرك بل نفس نظرك واجب عليك حتى وإن لم تعتقد أنت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول ومجرد تركك للنظر هذا أيضا فيه إذن عليك لأنه الوجود في هذا الصال وجوه واضح جدا ولا يترقف في إثبات هذا الوجود في نفس الأمر على أنك تنظر أو لا تنظر بل نظرك مؤدي فقط إلى إعانك وقبولك فقط وليس مؤديا إلى إثبات وجوه إن إنه إنه النظر هذا صحيح مثلا أو إنه لازم النظر وهو كون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله هو إنه صحيح لا بل هذا ثابت قبل نظرك شوف كيف نسأل سارة إذن لا يوجد دور عشان هيك علماء أهل السنة قالوا إرسال إظهار المعزة هو عبارة عن منبه من المنبهات والوجود قائم شوف كيف ولا يتوقف الوجود على النظر في المعجزة ولكن الوثوب ثابت قبل النظر في المعجزة بمجرد المتكون المعجزة ثابتة قام الحكم الشرعي بأن هذا هو الدين الحق وأنه على الناس أن يتبعوه. ولكن نظرك, نظرك فيه هو واجب بنفك ثبوت هذا الأمر الذي قلناه نعم في انتقال العمل اللي هو أنه جدًّان أمر واضح علينا وليس يترسل الثواب بالأعطاء أمسوه الله أهل من أهل الفترة عليهم ويأت من أهل الفترة اهل الفترة اه عليه الفترة أهل وإن كان ثابت الأمر فيها لكن طردت بالتواب بالأعطاء لا يكون إلا بشراك بناءً على هذا الأمر، هو هو يعني وإن ثبت عندهم الإيمان، فهم آمنوا أو لم يؤمنوا، ما رضّط عندهم الأمّ الثاني اللي هو الثواب والعفر لأن ما في شرع ما في شرع هو التعبير عن الفترة اللي بيحكيها عون إنه أهل الفترة يسمحون هم أصلاً هم عبارة عن الناس إما إنهم إما إنهم وقدوا قبل الشريعة أو ان الشريعة لم تصلهم هؤلاء يكونوا أيضا في حكم اهل الفترة اهل الفترة هم كل ناس يعني الحكم المعطل اهل الفترة هو كل ناس كل انسان لم تصلهم الشريعة فمن لم تصله الشريعة اصلا لم يتعلق به حكم لأن نصارد تعلق الحكم هو المعرفة معرفة الحكم فقط ولكن احنا بنحكي هل المعرفة الحكم هي عين التصديق والإذعان بهذا الحكم م. لا هذا هو الذي نقوله فيكفي لإقامة الوجود هو معرفة وجود الحكم وليس الإذعان لنفس هذا الحكم وقبوله. ونعطل الله للإذعان لك لا طبعا بلا شك قد يعرف أناس كثيرون أن الدين الإتلامي هو الحق وغير ذلك ولكن لا, لا ينالهم لا ثواب العقاب ولكن الذي ينالون به الثواب هو الإذعان وقبول هذا الوجود والعقاب إذا طبعا تركوه واضح كيف المسألة مجرد إذا المعرفة هي الكافية لتعلق الأمر والخطاب ولكن النظر ممكن يكون وسيلة للإذعان أو القبول وحتى ممكن لا يتوقف القبول والإذعان لا على النظر ولا على غيره ولكن كما يقول بعض العلماء هو النظر في نفسه واجب النظر في نفسه واجب لأنه ممكن واحد يؤمن بالدين الإسلامي إن دون نظر ممكن يقبل الدين الإسلامي خلاص يفكر فيه والله هذا الدين هو دين كامل ودين صحيح ولا لتوحاداً للنظر ولا للتفكير حتى أخبره فيضع ما هو يسلم به ويعمل بالأمور التي فيه من يستطيع أن يقول عنه المهابر إنسان كافر لأنه لم ينظر لا هل تستطيع أن تقول عنه والله لا أنت لم تبقى كافر إلا إذا نظر وهذا هو حكم المقلد كان يقول به العلماء إنه حكم من آمن على التقليد والتزم بالسرعات حتى لا تشككه حتى إنه يصل إلى مرحلة لا يتشكك فيها في في في التشككات حتى وإن أُرِضَ عليه هذا بيكون إيمانه صحيح ومقبول ويا ربنا نعم بيكون هذا العقاب لأنه قصّر بالمظهر فقط على طول من قال بأن المظهر والر وهو الصحيح شوف كيف المسألة ترى. قال اعلم أن هذا العلم يسمى بعلم العقائد وعلم أصول التين وعلم التوحيد وعلم الكلام طبعا مناسبة التسمية بكل اسم من هذا الأسماء معروفة ومشهورة لديكم قال وهو علم يبحث فيه عن العقائد الدينية المكتسبة من الأدلة اليقينية هو علم يبحث فيه عن العقائد الدينية المكتسبة من الأدلة اليقينية كيف يعني هذا تقريبا عبارة عن تعريف وعبارة عن إشارة إلى الموضوع أيضا في نفس الوقت هذا العلم هو علم يبحث فيه يعني موضوعه عن إيش عن نفس العقائد الدينية من من من من حيث من حيث إنها تكتن من الأدلة اليقينية يعني وظيفة هذا العلم هو أن يعطيك العقيدة مدعمة بالدليل طيب واحد ممكن إذا يحكي طيب أت... إذا عرفنا العقيدة إذا عرفنا أن الله واحد إذا عرفنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمننا بذلك وآخذناه من دون معرفة الدليل هل هذا يكون اسم علم كلام وعلم توحيد وغير ذلك لا اصطلاحا لا يكون اسم علم كلام ولكنه علم غايات علم الكلام هو السمرة بالضبط العقيدة اللي هو التوت إنه هو, هو عرفة كده. عرف اللي هي غايات علم الكلام علم الكلام إذا هو أمرين يتألق من أمرين من الأدلة ونتائج الأدلة المعتقد اللي هي غالبا بنسميها إحنا العقائد نفسها نفس العقائد العقائد بالضبط شوف كيف كلمة صارت علم الكلام هو يتألق من أمرين يتألك من الأمرين الأمر الأول هو الأدلة والأمر الثاني نتائج, نتائج الأدلة ممكن يجي واحد يقول أنا يا أخي ما بدي أتعلم الأدلة أنا بدي أخذ خلاصات هذه الأدلة وأريحه إيش خلاصات هذه الأدلة العقيدة اللي هي هنا عادة العقيدة هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله إلى آخره واحد أحيانا لا أريد أن أتعلم هذا اللخلق ما بدي أنظر لا في دليل حدوث ولا في دليل إمكان ولا في دليل تمنع ولا ده. ما بدي أريح حالي من هالأشياء هذا أو لا أريد خلص. أنا مو أن الله سبحانه وتعالى واحد هذا قد حقق جزءا من هذا العلم وهذا هو المقلد وأحكي في المثل وإيمانه إن شاء الله مقبول لا إشكال فيه ولكن يخاط عليه أن تضع فيه يخاف عليه أن تزعبعه شوها فإذا الإنسان قوى تمسكه قوى قبوله لهذه العطائد ولو بشيء من الأدلة ولو بأدلة إجمالية هذا يقوي الإدعان الذي حصل في نفسه والقبول والتصديق والإيمام الذي هو رفضاه لنفسه فلذلك قال العلماء أنه معرفة الأدلة الإجمالية في علم التوحيد كافي نحن لا نخاطب الناس ولا نطالبهم بأن يعرفوا تفاصيل الاستدلالات لا نطالبهم بأن يعرفوا ولو جملا من الأدلة يعني معرفة إجمالية للأدلة حتى على الأقل واحد يجي يحكي ما لماذا أنت قلت أن الله سبحانه وتعالى واحد لماذا لا يكون اثنين مثلا أو أكثر هناك مشركين إيش معنى الإشراف هو تكسير الآلهة الاعتقاد بأن الإله أكثر من واحد هاي معنى الإشراف طب واحد ذي لك أنت تقول يا أخي إن الإله واحد لماذا لا يكون اثنين أو ثلاثة اثنين على رأي المجوز ثلاثة على رأي النصارى أربعة على رأي إذا أثنان لهم بوش يصيروا أربعة هو الإله الرابع خمسة إذا أثنان لهم شروح <تصفيق> وهكذا ولماذا لا نكسر الآلهة إذا كان الإنسان عالما ب. في... بعض الأدلة الإجمالية، فإنه يقطع حبل الاحتمالات هذا. بحيرة الدليل على أن الله واحد هو مثلًا دليل الثمرات، الذي سوف الدليل على أنه الله سبحانه على عالم تناسق هذا الكون وحسن صنعه. هذا دليل على علم الله سبحانه وتعالى. الدليل على قدرة الله هو إيش؟ إنه هذا العالم حارث ولد بعد أن لم يكن موجودا وكل حادث لا بد له من محدث وكل محدث لا بد أن يكون قادرا إذا من أحدث هذا العالم قادر شوف كيف المسألة صارت لاحظ لو تحكي مرفق هذا الكلام بالإسماء اللي أنا أتكلم فيه قبل قليل هذا مقنع بالحقيقة مقنع لكتير منا وكل ما اضطاع وكل ما واجه الإنسان إشكالات أكثر يحتاج إلى غوص أعمق في الأدلة لكي يرد ويصد قبل هذه الإشكالات. ولكن هذا القدر كافٍ لكثير في من الناس لأكثر الناس، فإذا لذلك قال العلماء إنه من اقتصر على الإذعان والقبول للعقائد نفسها اللي إحنا قمناها غاية علم الكلام، غاية علم الكلام هو تثبيت العقائد نفسها. إذا اقتصر على ذلك فيكون ب بفضل الله سبحانه وتعالى نادياً، ولكن الأفضل والواجب في حقه الضضر أو معرفة الأدلة ولو بشكل الإجابي نعم. على وجود الألم في صورة لا يقول إلا من شهد بالحقي، إلا من شهد بالحقي وهم يعلمون. لكنه شهد بالحقي وهم يعلمون، وهم آمنون لا يسبون. حالة قوي شهد بالحقي، حالة قويهم عالمين. وهذا بين حقيقة أن يرد على من يقول بأن الشعرتين فقط تكفي. يكون عليه مفهوم في النجاة الصالحين ها يوما غير إذا لم تكن إذا لم تكن مبينة عن العمل هذا كلام عشرين يعني إذا واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من دون أن يكون عالما بها من دون أن يكون متيقما بها هذا لا تكفيه اتفاقا وبراف الله فيه يعني هذا يعني نعم قيد بلا شك القي... الحال قيد في أمر الحال بيكون أي صاحب الحالة الشهادة هنا وهو يعني شهادتهم لا تكون معترَة إلا إذا كانوا عالين بها فالعلة القبول هو العلم بالشهادة وليس عين الشهادة هذا معنى إنه الحال قيد متصاحبة إحنا إن شاء الله كما قلنا سوف نشرح إن شاء الله من يوم غد مع كل درس إن شاء الله سنأتي بآية أو بجزء من آية تتعلق بعلم التوحيد ونحللها بهذا النحو لكي نثبث كثيرا من قواعد علم التوحيد في نفوس في النفوس ويطمئن كثير من الناس أنه فعلا العلماء عندما قالوا أنه في هناك علم التوحيد تروه لنا ولخصوه لنا استمدوا هذا العلم من القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى وسوف تفتح له كثير من النفوس إن شاء الله إذن عرفنا إنه علم الكلام يتألّف من أمرين عليكم السلام. الأمر الأول هو الأدلة الأمر الثاني هو إيش نتائج الأدلة من أخذ ومن تمسك ومن أدعنا بنتائج الأدلة دون أن يعرف الدليل إيش حكمه يا محمد مقلد هو مقلد ما حكمه على القول الراجح نعم طيب علم الكلام من إيش يتألّف من الأدلة. طيب ما هو الأمر الأصل في علم الكلام؟ هل هو نتائج الأدلة أم الأدلة؟ المك... المقصود في... بالنظر أقالاً في علم الكلام؟ هل هو النتائج أم الأدلة؟, الأدلة؟ لاحظ كيف المسألة؟ لا لذلك قال لاحظ كيف العبارة؟ هو علم يبحث فيه عن العقائد الدينية المكتسبة عن العقائد الدينية وما وقصفه؟ لا. المكتفرة من الأدلة اليقينية يعني من هذه الحيثية إذا المقصود بالأصالة هو النظر في الأدلة لذلك ما يميز علم الكلام عن علم نسموه يعني كثر التثمية أو علم التوحيد أو علم العقائد أو غير ذلك مثل هذا التثمية الإجمالية هو النظر في الأدلة فأنت تأخذ العقيدة في علم الكلام محمولة ومدعمة ومثبتة بالدليل هذا هو بالضبط علم الكلام علم الكلام هو معناه أن تأخذ وتعرف العقيدة مدعمة بدليلها القطعي قولنا أنه مدعمة بدليلها القطعي القطعي يصدف على الدليل النقلي والدليل العقلي إذا علم الكلام يبحث في الأدلة القطعية التي تثبت وتتثبت بها العقائد الدينية وين تتثبت بها في النبوذ تتثبت بها في النفوذ لأنه إحنا هدف, هدف علم الكلام هو تثبيت هذه العقائد في النفوذ وليس هدف علم الكلام كما قلنا هو اختراع علم أو اختراع الدين لا الدين موجود ولكن نحن هدفنا أن نخلي الدين نظهر, الدي... نظهر للناس من الأدلة ما يكفي لإقناعهم وإقامة الشلطة عليهم بأن هذا هو الدين الحق لذلك قال هو علم يبحث فيه عن العقائد الدينية المكتسبة من الأدلة اليقينية والمراد بالعقائد الدينية أي العقائد المنسوبة إلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنسوبة فيه يعني ليش قال المنسوبة ليش ما قال أنه هو اللي تعلم من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مين يحكي دنا أسابين من الله ي Scotland غيره أه أسم bilis يلي LQ ايوه جميل وغيره جميل وغيره أمر آخر ايضا نعم المطلوب نعم نفس ثالثة في الاشاره في لا نعم نفس ومطلوب من احنا نحقق النسب زي ما بين في, في في امر هذا كله تكرير لنفس المعنى نعم العاقيد واحد يعني كل الشراي هو واحد امم لكن برضو نفس المعنى بدنا معنى جديد برضو العالم نفس نفس المعنى ممكن الناس لإنه في ناس كثيرين يوجد أناس كثيرون يدعون أن ثمة عقائد معينة هي فعلا هي هذه العقائد الدينية، فإذا هناك في هناك عقائد كثيرة منسوبة للدين، في هناك عقائد كثيراً منسوبة للدين، وظيفة علم الكلام هو أن يبحث في كل ما نصبه إلى الدين، هل هو فعلا منسوب نسبة صحيحة، أم منسوب نسبتان باطلاً؟ لذلك من وظيفة علم الكلام أن يبحث في عقائد المخالفين لاحظ كيف المسألة صرت أن يبحث في عقائد المخالفين ويحقق أنها ليست عقائد ويبحث في العقائد الصحيحة ويحقق أنها عقائد لذلك صار جزء من وظيفة علم الكلام ومن موضوع علم الكلام أن يبحث ليس فقط في العقائد الصحيحة بل وفي العقائد الباطلة لإثبات بطلانها من هنا طار العموم في علم الكلام ومن هنا بيستغرب بعض الناس بيحكوا يا أخي طبعا ليس نبحث في مثلا كلام الفلاتفة إحنا بدنا نقرأ الدين والقرآن يا أخي ما هو علم أنت تبحث في علم الكلام علم الكلام هو العلم الذي يبرهن لك أن كون العالم حادثا وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه هذا العلم هو الذي يبرهن على هذه المقدمة وهذا العلم هو الذي يبرهن على بطلان ما يناقض وما يخالف هذه المقدمة يعني إذا أردت إثبات نفس العقيدة وإبطال ما يخالفها ترجع إلى هذا العلم فهذا العلم يبحث مثلا في عقيدة بعض الفلاسفة الذين قالوا إن العالم قديم ليس للعالم أصلا خالق أو في بعض من قال في عقيدة من قال أنه ليس هناك أصلا خالق مثل الانغاركسيين وهذا المثال. أو في عقيدة من قال أنه الالله متعدد هناك أكثر من إله هذه هذه الادعاءات أين يجب أن أن تبحث ل بطلان و... بطلانها تبحث في علم الكلام أيضا في هناك بعض الفرق الإسلامية إحنا نتكلم الآن عن الفرق اللي هي ليست إسلامية الفلاتفة بعض الفلسفه وبعض ال... الذين قالوا أصول الإسلام أيضا هناك بعض الفرق الإسلامية من ضمن من قال مثلا ان الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقول الجسم أو او له حد او انه متحيز مثل المجسنة بعضهم قال مثلا انه مثلا بعثمة بعض الناس غير الانبياء بعض الناس قالوا بان الله سبحانه وتعالى يحل في بعض الأئمة او بعض الناس هذه هؤلاء كلهم انتسبوا ونتبوا هذه العطائد لنين للإسلام قالوا هذه احنا أخذناها من الإسلام وهذه هي حقيقة الإسلام طب فعلا هل هذه حقيقة الإسلام هل الإسلام يجمع كل هذه التناقضات؟ واحد بيحكي الإله هو فقط واحد مجموعة تحكي فقط المعصوم هو فقط النبي ناس بحكي المعصوم 12 واحد ناس بحكي ناس بحكي الإله لا يحل فيه شيء ولا يحل فيه شيء ولا هو محايد، ولا باين، ولا هو منفصل ولا متصل هناك يقولوا لا هو يتصل وينفصل إذا شاء ويحل ويخرج ويحل فيه شيء بل لبعض الناس يقولون هو كل شيء كل هذه الأمور هي فعلا من الإسلام كل واحد من أفحاب هذه الادعاءات ينسبوه ادعاءه هذا لأصل الدين يقول عقيد تذي أنا هاد أخذتها من الدين القائل بوحدة الوجود ينسب عقيدته إلى الدين القائل بالتفصيل ينسب عقيدته إلى الدين القائل بالتنزيه ينسب عقيدة عقيدته إلى الدين طب ما هو العلم الذي به يتميز الحق من الباطل والصدق من الكذب من هذه الابدعاء هو علم الكلام إذن صارت وظيفة علم الكلام البحث في العقائد المنسوبة. المنسوبة كل شيء ينسب إلى الدين سواء نفتقاً سواء كانت هذه النسبة صحيحة أو نسبة باطلة فمن واجب المتكلم أن يبحث فيها ويحقق صدق أو بطلان أو كذب يعني هذه النسبة لذلك أدرج يعني علم الكلام هو من من من أكثر العلوم حياة وفعالية دائما على مر الأزمان لا المُلَنَّ يزال الإنسان جنس الإنسان بل الإنسان يبتكرون أفكار وعقائد يعتقدون أنها من الدين أو ليست من الدين أو إلهيه فمن واجب المتكلم من واجب المسلمين أن يكون هناك عندهم علم تكون وظيفته تميز الصبت من السبب من هذه القضايا. المنسوبة أنا هل هذه بعض الناس يقولوا والله إذا إذا يعني نسبوا هذه العقائد إلى الدين على أنها إذا نسبوا هذه العقائد الباطل إلى الدين إلى الدين على أنها من الدين تكون بدعة يعني زي اللي بغارط وبيحكي أنا أقول إن الله سبحانه إن كون الله مثلا يتحرك وينتقل من محل إلى محل وينزل ويقطع هذا هو الدين هذا بدعة لذلك تمهم أهل السنة المتدينون بدعة لأنه نسب أمرا باطلا إلى الدين وهو ليس من الدين ما هو تعريف البدعه صحيح سواء في علم التوحيد وفي علم الأصول الفقه لأنه قلنا أكثر من مرة أن علم أصول الفقه قواعد كلية يمكن تطبيقها في الفقه وفي علم التوحيد قواعد لأنها هي عبارة عن قواعد تهدي العقل في التفكير أصول الفقه نعم أصول الفقه ولكن بعض الناس يقولون انه والله انا ما بهمني اصلا الدين ايش هو هم الذين ينفون اصل وجود الدين فيقولون انه اصلا لا وجود لشيء مدين دين ولا وجود لشيء اسم اله فاذا قللك انه والله انت مسلم وقلل لنصراني هو نصراني فمن باب انه لا يهمه لا اسلام ولا نصرانية بارك الله فيك ولا يهم شيء من ذلك هذه عقيدة ومبدأ الرئيسنالية الذين يثوون بين الأديان كلها في ثبوتها وفي عدم ثبوتها لذلك عندهم ما في إشكال كبير أنك تكون مسلم ولا في إشكال كبير أنك تكون مسيحي ولا نصراني ولا يهودي ولا زنديق ولا, ولا مجلسي ولا أي شيء بس بشرط واحد أنك ما في فيهم ما تعارضهم شوف كيف صدق أو يعني نظرتهم لكل هذه المبادئ والأفكار كلها سيا في الحقية وفي البطلان. أيضا هذه النظرة من وظيفة علم الكلام أن ينظر من واجب علم الكلام أن ينظر فيها ويبين هل هذه النظرة إلى الأديان نظرة صحيحة أم نظرة باطلة يعني هل يجوز للمسلم يا شخص أن يقول الأديان كلها في حق سواء؟ لا طبعا يجب على المسلم أن يقول الدين الحق واحد فقط، أما أن يقول والله اللي بدري يصير ما يصير، واللي بدري يصير مسلم يصير وكلنا إخوان، هذا كفر بالله. شوف كيف المثل صارت هذا كفر بالله. أما هو هذا هي نظرة اللي هي يعني أساس نظرة التقريب بين الأديان إذا قامت نظرة التقريب بين الأديان على مثل هذه النظرة فهي كفر دين الإبراهيمي علم الكلام وضيفة أن ينظر في كل هذه الأمور فإذا الإنسان أطنع علم الكلام تقوى تماما أنه لن ينخدع بأمر من الأمور ولن يهتز بأي إشكال سواء كان كبير، كبيرا أو صغيرا. بل بالعكس هو المتكلم هو اللي عادة في إمكانه أنه يهز في الهزب الآخرين ويذعجعهم قل يا شيخ عمر قال والمراد <صحيح> <قلع> بالعقائد الدينية أي العقائد المنسوبة العقائد المنصورة إلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لاحظ قال المنسوبة مطلق النص نحو العالم حارس وخالقه الله والله واحد هذه كلها طبعا عقائد منتوبة وهي صحيحة، ولكن مطلق العقائد المنتوبة من وظيفة علم الكلام أم يبحث فيها منتوبة نعم ونسبتها صحيحة العالم حادث من العقائد المنتوبة ونسبتها صحيحة ولكن لما يجي واحد يقول لك العالم قديم من العقائد المنتوبة ولكن نسبتها خضاطلة. شوف كيف المسألة إنه واحد يقول لك أنه فعل الله هو على سبيل العلة بلا اختيار ولا إرادة من العقائد المنطوبة ولكن نسبتها باطلة صح؟, صح. فإذاً هذا المنطوبة اسم مفعول نسبة ينسبه منتوب خلص يعني أنه في واحد نسبه انت بتتحقق هذه النسبة وضيطك متكلة انك تمسك هذا وتحققه كنسبة هل هذا صحيح لا؟ واحد يش فيجي بيحكي مثلاً من الأمور الكلية التي تضع بعض أصول الدين واحد يقول مثلا القرآن نفسه القرآن نفسه نحن الآن في هذا العصر غير مخاطبين فيه صح؟ ويقول هذا هو الدين أصلا هذا هو الدين فبالتالي أنا ما في لا يوجد علي تكليف أصلا لأنه لا تكليف إلا بالخطاب والذي خوطت بهذا القرآن هم أهل العصور الأولى الذين كان بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم أما نحن الآن فلقنا مخاطبين بالقرآن <تصفيق> نعم اسمي <تصفيق> اللي بيحتاج <تصفيق> هو نفس الشخص يتسلوه بالحلم المسؤول مش ذايل هو بيحتاج ولا هو يعرف لأنه بيحكي لك أنا مش مخاطب فيه ولكن وجه الكلام أنه أنا بحكي أنه من الذي يقوم على عاتقه إظهار خلط أو بطلان هذا هذا الادعاء علم الكلام هو عالم الكلام اللي بيجي بيحكيه أرسول اللي بتحكيه أرسول اللي بتخبص ما دليلهم على إنه القرآن غير مخاطبين فيه إيش مفهوم الخطاب هل هو الكلام الموجه ولا توزيح الكلام ولا هو أمر آخر مثلا تتوقعوا في دوامة بعرفش يكون منها شبت كيف وبتطالبه بأدلة بتبطله الأدلة تبعته وهكذا حتى يظهر أن ادعاءه مجرد هو لا يقوم على دليل وقتها بتقول له من شاء فليؤمن ومن شاء يشف فليكفر أما تريد تحكي لي والله أنا عندي نظرية وعندي طب المعرفة وأبسر إيش وتبحث علي لا أما يحكي بالأخير أني أنا أريد أن أكفر بالدين أما ما تحكي لي والله هذا في عندي نظرة علمية ومنهضية تذكيرية وإلى آخره ما تتهدن علينا به هذا ماذا شوفنا هناك ضيط رحبت على المشور محمد أربون و من الناس اللي ورثوا منه. أم هذه وظيفة علم الكلام عن خاطب. يعني شو شو شو أنا مش هتربي أحكي أنا بعرض الآن أنا والله بعض السوهوات حتى إنه يعني أحكي إنه وظيفة علم الكلام ليست هي فقط الكلام مع المعتزلة كما يتصور الناس ولا هو فقط الكلام مع المجسمات. هذا كله. كوس كوس بس موضوع حي في كلامك. سنتكلم فيه تكلم فيه في محله في موضوع. الآن وفي في هذا فكم هذا النص القرآن يقتدي أقدمه ولا المخاطب فيه هذا لا خطاب للمعدوم. لأنه إحنا في عند أصول الفتح بعض المرات لا خطاب للمعدوم وفي لحظة تنزل الخطاب أيوه. كنا عدم. أيوة. فنحن الآن بعد عدم موجودنا غير متعلق في لمتنا هذا الخطاب رغب. هيك تقريبا هو هذا <سؤال> الوضع. <أيوه> القوانين, <سؤال> القوانين <سؤال> التي تضعها الحكومات وتقوم في في في <سؤال> <سؤال> فيها هذه، في تسلب قطع من يوجد أما من.ويمكن يسلب لك فيها.المهم يعني إحنا نطرح بعض الشبهات ويجب علينا أن نعرف أصل منشأ هذا الإسكال اللي عنده أو إنه التسكيت اللي عنده مش أكيد هو إشكال ممكن واحد أصلا نقصيته.لا يكون بيعمل.خربة أو يدخل.لا يكون بيعمل.وظيفة. وظيفة من هي التي التي بها يمكن إظهار بطلان مثل هذا القول هو المتكلم. شوف كيف يستطيع النتيج إلى محدد. نتيج تحكي والله يحمي هالبني آدمها. شوف بدي يعمل تفسير محدد. أو بس واحد يعرف القراءة. شوف بيعرف يعرفه. شوف بدي ناطشه. ما هو أصل لا يؤمن إلا بإطراءات ولا بحديث ولا بيج. أو نتيج تحكي لواحد فقير. والله يسحم لي هذا البني آدم برضو لن يستطيع لأن الفطيع هو يستمد من الدين ليس له علاقة بإثبات الدين على الآخرين شوف كيف المسألة هذا الإنسان اللي احنا نتكلم عليه هو أصلا إنسان ينكر ثبوت الدين في حقه فمن يفحمه من الذي يجب أن يخاطئه هو الذي وظيفته إقامة حقية الدين وإثبات الدين على الآخرين ليس هي وظيفة المحدث ولا وظيفة كذا ولا وظيفة كذا هي وظيفة المتكلم فيجد أن يتسلط له أحد المتكلمين يحكي له تعالى خلي دور حول نفسه واخر يعمل فيه طيما يعمل في, في الشيط أيما يخلني يحكي أنا مش موجود مثل أن المتكلمات مش موجود يحكي انا أنا مش موجود وبشكك وبشارك يخلص منه على رأي بعض الناس خلينا ننفي أطل اللغة ونساح شخصة جدارة من تعريف اللوغيطة العلم الكرام قالوا هو في الفجاج على العقائد الدينية بجل القطعية الفجاج قبل له مستوى الثلاثة مستوى التصوير الكرامي ومستوى التصوير الجزاعي ومستوى الاستلال الهجومي الداخلي اللي بيكون ببيان العقائد الدينية راسسنا وجماعة قول مسلمين يساعد يكون بردش وهذا الغيب الموجود بيكون أيضاً ببيان بيان بيان عند العقائد الباطنة ما تضر النصاريج وعلينا نبين العقائد الباطنة. جميل جدا هذه الحجاج بالأدلة القطعية الأدلة القطعية تشمل إذا قصنا وكل ما يمكن إيش بلبيه على العقائد الدنيا كالجازر المفقود والعبير القطل يرجع. وكل كل اللي يشرب إذا كان قطعي أي شيء قطعي. نعم وعلى العقائد الدنيا العقائد الدنيا تشمل كل ما هو قطعي علمي في شعرثني. يعني تشمل سواء العقاة للمشورة في كتب الكلام أو حتى قضية الصلاة ودود الصلاة في قضايا قصائية عامة قضايا المعاصرة العلمية العلمانية كل المسألة لها تعلق مسيس بما هو مقطوع أو من الدين علم الكلام له دور رائع في ذلك لذلك أقول أن مفكرين أمة حقيقة الأفضل أن يكونوا متكلمين دلاله لا ود من النقد العقالي الباطنة ومن الوقوف على أساس مدين من كلام القدماء بارك الله فيهم. وهذا حقيقة يعني هو يعني يعني ما نطمح فيه إنه يصير في هناك احترام لسّ اسم الكلام. لأن الأمة الإسلامية إننا هدمت شخصيتها وزعزع الثقة فيها بنفسها وبدينها لما انحصر دور علماء الكلام وعلماء أصول الفقه. لأن هذان العلمان هذان العلمان هما علماء أصول الدين علم أصول الدين هو علم كلام وعلم أصول الفقه إذا هدمت هذه الأمور واندثرت وانتفت وصار الصغير يستهزئ بها والكبير لا يعتد بها طب من الذي يقيم الحجج على الآخرين هذا هو حالنا الآن حالنا الآن إنه يعني بندور على واحد بنعطي واحد مفسر مفسر يعني ليس له علاقه هو أصلا مفسر أخرى للأسف صار من حق الواحد أنه يصير مفتح وهو ليس عنده علم في الدين من حق الواحد أنه يصير فقيه وهو ليس أصولي من حق الواحد أنه يصير مثلا إيش نحكي مثلا شارح للأحاديث وهو ليس عالما باللغة في الصيب واضح عنده مطلقا العلوم عندنا طالب أي واحد بغض أي إشن وبيظني على ليلة على هواك ف. إحنا بدنا نعرف أن العلوم الإسلامية والعلوم بشكل عام هي كل شيء يقوم على على شيء الذي أعلى منه على الأمر الكلي الذي يعلوم إذا استطعنا أننا نعيد بناء عقليتنا وترتيبها على هذا النحو سوف نستطيع التأثير في آخرين أما إذا صار عندنا كل شيء بتحطط أي محل بركب في الشتناتق في الشتناتق في الشتناتق إحنا وقضينا في الهوى صورة بنصير ومن حق الآخرين يحكونا يا أخي أنت ليس مسلم يعني مش انت اللي بنحفظ تحكي له ليش كاتر او انت ليش مش متزم هو اللي بحكي له انت ليش مسلم لانه ما فينا تميز عليه اصلا احنا نريد ان نوجد هذه الميزة الميزة هذه ثابتة ثابتة ليست فقط بارادتنا زي ما ما. هي ثابتة في نفس الامر ونحن نريد ان نثبتها كيرا نتطور بصورة بالصورة اللي تسموها الصورة النفس امرية وضحية المسألة حتى لما يجي واحد يحكي لك لماذا أنت كذلك؟ لأنهم له لأن العالم كذلك، لأن الوجود الخارجي في نفس الأثر كذلك. شوف كيف المسألة؟ مثل إني أنا أرد ذلك. الإرادة ليست هي منصة، ليست إرادتنا إحنا ليست هي منصة الوجود الخارجي. إرادتنا يجب أن تكون تابعة لهذا الوجود وتابعة لهذا الإذار. إذاً يجب أن يكون منشأ بناء وأساس بناء العلوم عندنا هو علم علم علم علمنا يجب أن يكون هذا الأساس هو علمنا وليس إرادتنا واضح كيف المسألة فتنبني الإرادة على العلم كمن, كمن بنث وتعلقت إرادة الله تعالى على علمه واضح كيف المسألة صارت ولا على علمه بما سوف يكون ولا يجب أن تنبني حياتنا على مجرد إرادتنا يجب أن نعرف ما هو الذي يجب وما هو الذي يستحيل وما هو الذي يجوز ثم نبني حياة بناء عليها هذا هو حقيقة الدين وبحكية المسألة صار إذا إحنا في هذا العلم نبني الحياة ونبني الأفعال بناء على ما يجب أن يكون وإذا سمعت واحد بحكي لك يا أخي مين حكى لك أنه فيه شيء واجب في نفسه أيضا وظيفة المتكلم أن يثبت أن هناك شيء إثم واجب في نفسه لأنه في نفس في نفس الأمر أيضا في هناك أناس شككوا بأنه أصلا في شيء اسمه واجب أصلا قالوا كل الأمور زي بعض لا يوجد ترجيح لشيء على ولا رجحان أصلا لشيء على آخر طبعا <تصفيق> <تصفيق> في في المستوى التكليفي أو في المستوى الوجودي يقول كل شيء أصلا مساوي لاي شيء آخر فأيضا وظيفة المتكلم أن يثبت أصلا التفاضل أو أطل الاختلاف في من شئية الأحكام هذا إثبات أصل الأحكام وظيفة أصولي ولا وظيفة متكلم وظيفة الأصولي إيش, إيش هي يعني تصوير الأحكام أما إثبات الأحكام نفسها هي وظيفة المتكلم صح تطبيق الأحكام على جزئيات وظيفة مين فيه. وظيفة الفطيل صار في هناك فكام العلوم بنينا الفطح على الأصول وبنينا الأصول على علم التوحيد اكتملة في الدائرة. هيك لازم يكون وكان قطنا إفادات عصب التكليف ولتهم تكلم، أما إفادات اجزاء التكليف والتطورات، هو بيقولوا عنه التكليف نفسه من حيث الصبود، من حيث لا، من حيث الصبود وظيفة المتكلم، نعم. ومن حيث التطور وظيفة الأصولي، ومن حيث التصنيف وظيفة التصنيف. هذا نفس الموضوع متعلق بحيثيات الثلاثة. نعم. لذلك العلوم الإسلامية أن تكون متكاملة. لأن كل واحد منها بيتكلم عن نفخ الموجود في الخارج من جهة معينة لا يتكتمل إحاطتنا بالموجود الخارجي من جميع جهاته إلا إذا كتملت معرفتنا بالعلوم الإسلامية أما إنه واحد والله أنا لا أعرف إلا ما ليستخل إلا الفتح ما هو الفتح ليس هو فقط الدين فيش شيء في الدنيا بيكون يقيم الدين فقط اسمه فقير يعني لا لا يستطيع الفقير حرفا أن يقيم الدين ولا يستطيع المحبس فقط أن يقيم الدين شوف كيف المقولة اللي فيه عنده عادة نظرة كلية شاملة عادة سبحان الله بيكون عند عند المتكلم بيكون في عنده نظرة محيطة بجميع هذه الحياتيات، لذلك تبرز أعدل الناس هم أصلاً المتكلمين، خاصة الذين مشوا على طريقة أهل السنة والجماعة، هم اللي عندهم الانفاق ووضع كل شيء محله. أما ترى وهذا لا, لا, لا يعني لا يجوز إنك تفهموا إنه ذنب لل مثلاً علم الحبيب أو غيره بالعكس هي يعبارة عن يعني يعني دعوة فلنقل إلى وضع كل علم محله. يجب أن يعرف كل عالم أنه أين محله لا يجوز أن يجي واحد فقط لا يفهم إلا بأنه هذا الصند صحيح أو ضعيف يريد أن يقيم الدين من أول وجديد يجدد في هذا الدين مش أنت اللي بتجدد في هذا الدين يا أخي أنت وظيفتك أنك تحط هذه الخطوة تضبط هذه الخطوة تحقق هذه الخطوة أنت هو الفقيه والأصولي بإشراف من المتكلم كنكم مع بعض بتجدد الدين أما أنه يجي واحد نحوي بده يسدد الدين واحد أصولي لحياره بده يسدد الدين واحد فقط عنده أفكار عايزة بده الدين هي هي تجديد الدين بسيط هو أصلاً المجددين المتقدمين ما كان الواحد فقط أصولي لحياره كان أمة وحدة في الإيمان الشاتعي كان يعرف, يعرف في كل شيء في التأثير وفي الحديث في لذلك صار في عنده نوع من التجديد وهكذا سأل العلماء أما عندنا في هذا الزمن كل واحد يكون عنده طرف من علم وبده يخلي الدنيا لا تطش إلا بناء على نظرة هو الشيء فتعديل تعديل النظرة والله أعلم لا يتم إلا ب يعني تفصيل العلوم نعم. أنا أتوقع لهذا القول يعني أقصد في ثالث شيء عن الكلام أو الصلاح الإسلامي في عد شبه المتكلمين ما يفهموا بالأف أو بالعلوم نقلية إنه من أبدأ في شتى العلوم الشرعية كانوا متكلمين وذكرت أسماء ناس كثير في اللغة في الحديث في الثقل. في أغلب العلوم مثلاً لو قراءيت إلى فطاح العلماء وانتظارهم لوجد إما أن أنهم يتكلمون أو درس عن المتكلمين أو عن الأصول الكلامية لذلك يقول إيش درس من بعض حتى مولف المعاجم يعني من أعظم المعاجم مثلا كتاب المفاتح ما جمع فيه والثالث من من هو متكلم والنحوين كذلك والمتكلم والمتكلمين كذلك المتكلمين يعني في كل علم يعني أرضائهم ووو العلوم فيها. إما المتكلمين أو مرتدين على فرح الله أصحيح. هذا الموضوع الصحيح نعم. موضوع الأول يعني سبب محررت الناس لعلم الكلام يعني إما أن يكون الجهد من عدم بلوغ مداريهم وقولهم أن تستوعب قضايا أصول الكلام أو إنه علم الكلام حد ذاته ينقض عقائده أصوله. الموضوع الثاني وهو رأي في بعض الكتب اللي ألحق النصارة. الوضع على الشيخ أحمد زيدا نأوغره بتبعوا هذا المنه بتبعوا أسلوب المنطق والكلام وكذا وإن كان طبعا إحنا يعني قطعا النتائج راح تكون معارضة للعصر الجديد وكل شيء. هو ضاحي الحكومة ولكن لو اعتقد في رطيات بيكون مخالف للمواضيع. لكن كلية الجامعات أو كتبهم غير مسارهم. طبعاً, طبعا طبعا. وإحنا الأستاذين. تسلمت. نعم. الله صحيح نعم. في خلال الكلام، إن شاء الله من أن تنجز طول جلوي. نتكلم عليها إن شاء الله. نتكلم عليها في في حينها وإن شاء الله أنا سوف يعني أتكلم على هذه المواضيع من خلال المسائل. يعني في مسألة معينة سوف أتكلم عن بعض الأمور زي ما الآن نتكلم يعني اتخذناها يعني مناسبة للكلام على مفهوم علمي موضوعه في ذكر بعض الحيثيات الأخرى كذلك إن شاء الله. سوف لن نوصل الكلام على تاريخه وبعض الإشكالات التي أوردت على بعض الاعتراضات التي نقلت عن المتقدمين أو المتأخرين سوف نتكلم عليها بما يليق في وقتها أنا في مر قصدك وأجبتك على هذا القصد سلامتك سلامتك سلامتك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 موضوع هذا العلم هو المعلوم، يعني ما هو الأمر الذي يبحث فيه هذا العلم هو أي شيء يمكن أن يعلم، أي شيء يمكن أن يعلم يدخل فيه ال... كل العلوم الإسلامية من حديث وتفصيل وصح حديث و... وقرآن وقراءات وفقه وغير ذلك، كل كل ما يمكن أن يعلم فهو موضوع لعلم الكلام وأيضاً يدخل فيه زيادة على ذلك كل العلوم الدنيوية كل ما يمكن أن يعلم. حتى المعلومات إذا أمكن علمها ستدخل في موضوع علم الكلام ولكن من جهة معينة ليست من كل جهة من جهة أنه هل هذا الذي يمكن أن نعلمه يمكن أن يفيد في تثبيت العقائد الدينية بالشكل الذي ذكرناه سابقا أم أنه لا فائدة له إذا أمكن أن نعلم شيئا مفيدا في هذا في هذه الغالة فهو موضوع العلم الكلام فهو موضوع العلم الكلام يجب أن يبحث فيه المتكلم يعني مثلا هذا شراب الآن هل طعم هذا الشراب انه الشراب هذا طعمه برتقال مثلا هذا يعلم صح علمنا انه طعم هذا الشراب برتقال هل العلم بانه طعم هذا الشراب برتقال يمكن ان يفيد في تسبيط العقائد الدينية يعني أنا الأول وهلي بقول طعم انه يعني ما له إلا فائدة بعيدة جدا جدا يعني من الشيء من التكلّف أو إنه والله أن نعلم إنه لون هذه الصورة أزرق سماوي يعني شو العلاقة بين هذا وبين علم التوحيد مثلا بعيدة شوي صح؟ بيجي في فرعيات فرعيات فرعيات الفرعيات <تصفيق> الفرعيات العلم بمثل هذه الأمور لا خليقة له بعلم الكلام يعني لا يجوز إنه يجي واحد يحكي والله في مركز العجز بن عبدالسلام في صورة صوره مذكورة على الموجود على الحيط لونها أزرق ويدفع هذه المقدم في علم الكلام يعني بعيد صح ولا أو إنه الله تم تقديم شراب طعم برتقال وفي كذا كذا وهذا لازم تعرفوها يا متكلمين شو فيها يعني كمتكلمين ولكن من شأن المتكلم أن يعرف إنه هذا العالم الخارجي من إيش مؤله هل هذا العالم الخارجي متغير أم ليس متغيرا شو هذا العالم الخارجي هل هو فعلا له وجود حقيقي ام وجود متوهم يعني هل فعلا نحن موجودين في الحقيقة ام مش موجودين اذا موجودين بنحتي في اللي بعد اذا مش موجودين ارتحنا هذا ايش مفيد لانه اذا كنا موجودين نسأل من الذي اوجدنا او هل نحن قديمون يعني لا موجد لنا إذا, كان اذا كنا قديمين هذا بتعارض مع العقائد الدينية ولا لا اذا هذا له مدخلية في علم الكلام إذا قلنا إن موجودين حادثين هل هذا يفيد في علم الكلام ولا لا إذن له مدخلية قريبة في علم الكلام وهكذا إذا علم الكلام يبحث في كل شيء يمكن أن يعلم بشرط واحد هو أن يمكن الاتبالة منه في تكبيت في العقائل الدنيا سواء نفيا أو العقائد العقائل الدنيا صار معناها العقائد الدينية إيش معناها حتينا؟ يعني مطلقة؟ المنصورة غير؟ المنصورة. كانت نسبة حقة. حظوظ. حظوظ. بارك الله فيك. إذا علم الكلام وظيفته أن يبحث في كل شيء.